سسمِ الله ي الرَّحْمَ الرَّحيم إِق تََبَةٍ ساعة وَن شَق القَمَر وَإَ آيتَعرِضُ وَيَقولُ صِححُم مستَُْمِر وَكَذَّبُ وَاتَّبَعُ أَوَأَهُم وَكُلّ أَمْر مستُتَقِر وَلَ قَد جَأَ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 أَوْسَلْنَا عَلَيْهِم رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرّ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ قَعْرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ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 إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرْ فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَا فَعَقَرْ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ إِنَّا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 إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمتم من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد انذر بدت شتنا فتمرو بنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحوا بكره عذاب مستقر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 أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الذُّمُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ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 بِمَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ